يُقَدَّرُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُقَدَّرُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدف إلا استمعوه وهم يلعبون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ما يأتيهم من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 لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون لاهية قلوبهم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 قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ العليم. بَلْ قَالُوا أَضْغَا تُ أَحْلَامًا بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراء بل هو شاعر فلياتنا فلياتنا كما ارسل الاولون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 أفهم يؤمنون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ طَعَامًا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ طَعَامًا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثَُّ صَدَقُناَاهُمُ الْوعْدَ فَأَن جَيلَهُم وَمَن شَ فَأَن جَينَاهُم وَمَنْ دَشَاء وَأَهْلَكِن المُسِرِفين ثمَُّ صَدَقُناَاهُمُ الْوعْدَ فَأَن جَيلَهُم وَمَنَّ نشاء فَأَن جَينَاهُم وَمَنْندَشَ وَأَهْلَكِن المُسّرِفين ثَُّ صَدَقُناَاهُم الْوعْدَ فَأَن جَينهُم وَمَنَّ شَ فَأَن جَينَاهُ وَمَنندَ شَ وَأَهْلَكِن لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وَكَمْ قَصَمناَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَتَ وَأَن شَأنَّاب وَأَن شَأنَّ بَعدَهَا قَوْمًَا آخَرين وَكَمْ قَصَمنَا مِنْ قَريَةٍ كَانَتْ ظَالِمَتَ وَأَنْ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ فَلَمَّا أَحَسَّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ لو یا ناظليم فما زالت تلك دعواهم حتى جعلواهم حصيدا خامدين فما زالت تلك دعواهم حتى حصيدا خامدين فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إن كنا لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَاتَّخَذْنَاهُ مِن لدنا لَتَقَذَّنَّاهُم مِّن لَّدُنَّا إِن كُنتُم فاعِلِينَ ذَل نَّقذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ذَلْنَّقَذِف بِالحَبِْ عَ الْبَطِلِ فَيَدمَغُهُ فَإذاَاهُ وَزاهِقُ وَلَكُمُ الْويِلُ مَِّا تَصِفون ذَلْنَّقَذِفُ بِالحَبْتِ وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ الْعِبَادَةِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يَنشُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يَنشُرُونَ يَتَّخِذُونَ آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يَنشُرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سُبحَانَ اللهَّهِ رَبِّ العش عَمَّا يَصِفون لا يسألُ عَمَّا يَفَُ وَهُم يسألون لا يسألُ عَمَّا يَفَُ وَهُم يسْألون لا يسأَلُ عََّا يَفعلَُ وَهُم يسْألون أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهَا لَكُمْ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَإِن تَتَّبِعْ الْهَوَى فَيُضْلِلَّكَ اللَّهُ إِن يَشَأْ وَيَهْدِكَ إِلَىٰ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ هَذَا ذِكْرُ مَن, معي وذكر من قبلي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي, إلا نوحي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ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 إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَن فَاعْبُدُون وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ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 ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم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 كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍّ مِنْ قَضِيِّكَ الْخُلْدِ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَضِيِّكَ الْخُلْدِ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَضِيِّكَ الْخُلْدِ أَفَإِنْ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أهذا الذي اَهَذَا الذي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كافرون قُلْ إِنْ سَأَلُونَا مِنْ عَجَلٍ سَأَرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونْ قُلْ إِنْ سَأَلُونَا مِنْ عَجَلٍ سَأَرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونْ قُلْ إِنْ سَأَلُونَا مِنْ عَجَلٍ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 انتم <تصفيق> صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم نار ولا, ولا عن ظهورهم ولا هم منصرون لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْهُ لَكَانُوا يَمْنَعُونَ وَعَنْ وُجُوهِهِمْ نَارٌ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هم لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِيلَةَ اللَّهِ لَكَانُوا يَعْرِفُونَهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ مُنْصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بغتة فَتَبَاهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ وَلَاهُمْ مِنْظَرُونَ دَلَّتْ آتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَاهَتُهُمْ فَتَبَاهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ وَلَاهُمْ بَلْ تَأْتيهِمْ بِغَتَّهَا فَتَبَهَّتُهُمْ فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ وَلَاهُمْ مِنْظَرٌ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَدْرِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذكر ربهم قُل مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُم عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُعْرِضُونَ قُل مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هم عن ذكر رَبِّهِم مُعْرِضُونَ ام لهم الهات تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم من لا يسحبون ام لهم الهات تمنعهم من دوننا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ دُونِنَا يَسْحَبُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ ذَلْمَدتَّعنَهَا أُلاءِ وَأَبَ أَهُمْ حتىَ طَاال عَيهِمُ الععمُرُ أَفَلَا يَرَوونَ أنَّا نَأتِ الْأَرضَنَ قُصُهَا مِن أَطرَافِهَا أَفَهُمُ الْ الغَالمُون ذَلْمَدتَّعنَهَا أُلاء وَأَبَ أَهُم حتىَ طَاال عَلَيهِمُ العمر أَفَلَا يَرَوْنَ آمْ نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَرْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَاءُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ آمْ نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُ مِنْ أَطْرَافِهَا فَهُمْ الْغَالِبُونَ قُل إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ قُل إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون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 وَلَقَد آتَن مسَوهَارونَ الْفُرطانَ وَضِيَ أَْ وَذِكرَ للِمُتَّقين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 الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه فَأَنْ تُم لَهُ مُمكِرُون وَهَذاَا بِكرُم مُبََكُ أَنزَلَّ أَفَأَنْ تُم لَهُ مُمكِرونَ وَهَذاَا بِكرُ مُبَرَكُنْ أَنزَلَّ أَفَأَن تُمْ لَهُ مُمكِرُون وَلَقَدَ آتَنَا إِبَرَاهِ مَ رُشْدَهُ مِنْ قَبِل وَكُنْ ل بِيعَالمِين وَلَقدَد آتَنَا إِبَرَاهِ مَ رُشْدَموا مِنْ قَضِل وَكُدَابِي عَمين وَلَقدَدَ إذ قَالَ لِ أَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ التَّمَاثِيلَُِّي أَنْ تُم لَهَا عَكِفُون إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالُوا وَجَدْنَا آذَاءَ نَ하 عَابِدِينَ قَال لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَال لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ لََدكُمْتُمْ أَنتُم وَأَبَاءُكُمْ فِي ضَلَالِ مُبين قالَاُ أَجِتَنَ بِالحَقِّ أَمْ أَتَ مِنَ الل عبين قالُ أَجِتَّنَ أَمْ أَنتَ مِنَ الل قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ الْلاَّعِبِينَ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينَ قلَذَر الرَبُّكُمْ رَبُّ السَّمواتِ وَالْأَرضَِّ بِي فَقَرَهَُّ وَأَنَ على ذَِكُمْ مِنَ الشَّاهِدين رب على ذَِكُمْ مِنَ الشَّاهِدين وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ فَجَعَلَهُمْ جُثَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ فَجَعَلَهُمْ جُثَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ فَجَعَلَهُمْ جُثَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قُ مَا سَعَلَهَذَا بِآالِهَتِنَا إَِّهُ لَمِنَ الظَّالِمِين قَُ لَمِنَ الظَّالِِمين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 قالوا سمعنا فتين يذكرهم يقال له ادرهيم قالوا فاتوا به على اعين ناس لعلهم يشهدون قالوا فاتوا به على اعين ناس لعلهم يشهدون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 أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم فاسالوهم ان كانوا ينطقون قال بل فعل هو كبيرهم هذا فاسالوهم فاسالوهم ان كانوا ينطقون قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ ثُنُكِسُوا على رُوسم لََدْ عَتَمَهَا أُلََطِقُونثُنكِسُ على رُوسم لَقدَدْ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 قالوا حَدقُوه وَصُرُ آلِهَتَكُمْ إِ كُتُم فَعِيلين قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ قُلْنَا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَا هَارُونَ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ التي فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ لَهُ إسحاق وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَافِلَهُ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَافِلَهُ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين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 انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخل الله في رحمتنا انه من الصالحين وادخل الله في رحمتنا انه من الصالحين وادخل في رحمتنا إن من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له, فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له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 انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين ونصرناهم من القوم الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين ونصرناهم من القوم الذين كذبوا باياتنا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 وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنْتَ لِحُكْمِهِمْ شَاهِدًا وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نفشت فِيهِ غَنَمُ القوم اذن فشت فيه غنم القوم وكن لنا لحكمهم شاهدين تفهمناها سليمان وكلنا اتينا حكمًا وعلمًا وسخرنا ما عدا هود الجبال يسبحنا والطيور وكننا فاعلين فَفَهِمْنَاهَا سُلَيْمَانُ وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعْدَهُ هُدًى الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ فَفَهِمْنَاهَا سُلَيْمَانُ وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وعلما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 وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم شاكرون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 وَكُنْ لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنْ لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ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 وَكُنْ لَهُمْ حَافِظِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَعُونُ صُولَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنْ لَهُمْ حَافِظِينَ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 رحمه من عندنا وذكره للعابرين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا رحمه من عندنا وذكرى استجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا رحمه من عندنا وذكره للعابرين واسماعيل وإدريس وذل كفل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذل كفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذل كفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا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 فَنَذاَا فِي الظّلُماتَاتِ أَلا إِلَهَ إِلَّا أَنْ تَسُبَبحََك سُببحانَكَ إّكُمتُ مِنَ الظَّالِمِين فَسْتَجَبِنَ لَهُ وَنَجَّينَهُ مِنَ الْ الغم وَكَذَلِكَ نُم جِمُؤمِنين فَسَْجَبنَا لَهُ وَنَجَّينَاهُ مِنَ الْ الغم وَكَذَالِكَ نُم جِمُؤمِنين لَهُ وَنَجَّينَاهُ مِنَ الْ الغم وَكَذَالِكَ نُم وَذَكَرِي إِذادَا رََّّهُ رَبِّ لَا تَضَغْنِي فَدَ وَأَنْ تَ خَيرُ الوارِفين رَبِّ لَا تَضَغْنِي فَدَو وَأَنْ تَ خَير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 وَيَجْعَلُونَ لَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّذِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فنفخنا فيها, فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين والتي أحصنت فرجها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 ان هذي امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون ان هذي امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون وَتَقَطَّعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ وَتَقَطَّعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ وَتَقَطَّعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه, فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وَفَرامٌ علىى قَرِْيََّةٍ أَهلَكْنَهَا أََّهُم لا يَرجعون وَفَرَامُ علىى قَرِْيَةٍ أَهْكْنَهَا أََّهُم لا يَغجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَقَدْ تَرَى الْوَعْدَ الْحَقَّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا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 إنِكُمْ وما تعبدون من دون الله حصب جَهَنم أَتُمْ لهَا لها واردون لو كان هاؤلاء الهه تم ما وردوها وكل فيها خالدون لو كان هاؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيها خَالِدُونَ لَهُمْ فِيها جَثِيمٌ وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ لَهُمْ فِيها جَثِيمٌ وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ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 لِفَوْسَ النَّاءُؤلَائِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَى أُولَائِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيثَهَا وَهُمْ فِيهَا مُشْتَاهِدُونَ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا هذا يومكم الذي لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان ان الارض يرثها عباد اليصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان إن في هذا مِن لقوم إَّسِهَاَا وَماَا أَرسََّكَ إِللاا رَحْمَةَ لِعَمِين وَماَا أَْرسََّكَ إِللاا رَحْمَةً للِعَمِين وَماَا أَْرسََّكَ إِللاا رَرحمَةَ للِ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فقل آذنتكم على آذَنْتُكُمْ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا إنِهُ يَعلَمُ الْجَهورَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعلَمُ مَا تَكتُمون يَعْلَمُ الْجَهورَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَُ مَا تَكْتمونون وَإِنْ أَدْرِيلَ عَنْهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ وَإِنْ أَدْرِيلَ عَنْهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ وَإِنْ أَدْرِيلَ عَنْهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ, لكم ومتاع إلى قَالَ رَبِّ احْكُم بالحق وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ ذَلزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يَوْومَ تَرَونهَا تَدذَلُ كُلّ مُرضيعاتٍ عََّ أَرضَعت وَتَبع قُلُّذاتِ حملٍ حَملَهَا وَتَغَع كُلُّذَاتِ حَملٍ حَملَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ولكن, وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا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 ثَُّ مِن عَلَقَاتِيَ ثَُّ مِنْ مُضضغَاتِ مُخَلقَاتُ وَغَيْرِ مُخَلَّقَة لِنُ بَيينَ لكُمْ لِنُ بَيينَ لكمْ وَنُقِغُوا فِي الْأَحى مِمَانَ شَاءُ إلَ أَجَلِم مُسََّ ثَُّ لُخْرِجُكُمْ. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ بَلِغْتُمُ أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا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 وَنُنقِذُهُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا لكي لا يعلم من بعد علم شيء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 اننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من علاقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم لنبين لكم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 ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا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 ذلذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثاني يعيط فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقوه يوم القيامة عذاب الحريق ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ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 يدعوا لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولا بئس العشير يدعوا لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولا بئس العشير يدعوا لمن ضره اقرب من نفعه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 فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ ثُمَّ الْيُقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُ بِنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لن يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُ بِنَّ كَيْدَهُ مَا يَفْطِنُ مِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لن يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَلْيَنْظُرْ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُ بِنَّكِيدِهِ مَا يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ آيَاتٍ بينات وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ وَكَذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي من يريد وكذلك انزل الله ايات بينات وان الله يهدي وان الله يهدي من يريد ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا والَّذينَ أَشَكُ إ اللهَّهَا يَفصلِلُ بَينَم يَوومَ القِيامَ إِ اللهَّه عَ كُلِّ شَيْئ شَهدَ إِ الذيينَ آمَنوا وََّذينَ غادُ والالصَّابينَ وَن صَار وَالمَجوسَ والَّذينَ أشركوا والَّذينَ أَشَكُ إ اللهَّه يَفصلِلُ بَينَهُم يَوْومَ القِيامَ إِ اللهَّه عَ كُلّ شَيئ شَهدَ إَِّينَ آممَنُ وََّ بين غادُ والصَّابِينَ وََّ صَارَ وَالمَجوسَ والَّينَ وََّ بينَ أَشَكُ إ اللهَّه يَفصلِل بَينَوم يَوْومَ القِيامَ إِ اللهَّه عَ كُِّ شَيئٍ شَهدَ أَلَم تَرَ أن اللهَّهَا يَسُْدُ لَهُ مَ فيِي السَّماواتِ وَمَن فِي الأررض وَالشَّمسُ وَالقَمَرُ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 إِ اللهَّه يَفعَُ مَا يَشَ أَلَم تَرَ أن اللهَّه يَسجُدُ لَهُ مَن فيِي السَّمواتِ وَمَن فِيأَرْرض وَالشَّممسُ وَالقَنَرُ وَالشَّمْمسُ وَالقَنَر وَُّجُم وَالجِبالُ وَالشَّجر وَالدَّوَّ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 لَمْ تَرَ أَ اللهَّه يَسجدُ لَهُ مَ فيِي السَّمواتِ وَمَا فِي, في الأررضِ وَالشَّممسُ وَالقَمَرُ وَالشَّمْمسُ وَالقَنَر وَنّجُم وَالجِبالَُ والالشَّجرر وَالدَّوَبُّ وَكث وكثير وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هادان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من دار يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذان خصمان اختصموا في ربهم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْقَوْنَ بِمَاءٍ فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ يُسْقَوْنَ بِمَاءٍ فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كلما اراد ان يخرج منها من غم من اعيد فيها اعيد فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما اراد ان يخرج منها من غم اعيد فيها اعيد فيها وذوقوا عذاب الحريق كل من اراد ان يخرج منها من غم من فيها وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها فِيهَا يحلون فيها من أساور من ذهب ونؤلؤا ولباسهم فيها حرير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جَنَّاتِ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يُحَلَّلُونَ فِيهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ إِنَّ اللهَّه يُدخِل الَّنَ آمَنُوا وَعَمِر الصَّالِحَاتِ جََّّات جََّاتِ تَجرْمِنْ تَحتِْهَاأَنهَاار يُحََّونَ فيِيهَا يحََّونَ فيِيهَا مِنْ سَاوِرَ منِنْ ذَهَ بِم وَلُؤُّ آ وَلِذاسُ وَهُد إلى الطَّيبِ مِنَ القَولِ وَهُود إِ صات الحميد وَهُود إلى الطَّيبِ مِنَ القَول وَهُود إِ صِاتِ الحميد وَهُد إلى الطَّيبِ مِنَ القَولِ وَهُود إ صاطِ الحميد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 وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إن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 يَذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وطهر الطائفين والقائمين والركع السجود واذ بن وانى لا ابراهيم ما كان البيت الا تشرك بي شيئا الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين للطائفين والقائمين والركع السجود واذ بن وانى لإبراهيم مكان البيت الا تشرك بشيئا الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين للطائفين والقائمين والركع السجود واذعف الناس بالحج ياتون كرجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر ياتين من كل فج نعيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل, ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا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 فكونوا منا واطعموا البائس الفقير ليشهدوا منافع علم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكونوا منها واطعموا البائس الفقير ليشهدوا منافع علم ويذكر اسم الله في ايام مما علومات على على ما رزقهم من بهيمه الانعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَكُّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَكُّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا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 ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفوا الطير فتخطفوا الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق حنفاء لله غير مشركين به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 ذالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ذالِكَ وَمَن شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجْرٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجْرٍ مُّسَمًّى ثم مَحِلُّهَا ثم محلها الى البيت العتيق لكم فيها منافع الى اجر مسمى ثم محلها ثم محلها إلى البيت العتيق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 الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على والصبيرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومن ما ومن ينفقون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على و الصابرين على ما اعصابهم والمقيم الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على و الصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومن ما ومن ما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوهَا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير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 لَيَنَالُ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءَهَا لَيَنَالُ اللَّهُ الْحُومَا وَلَا دِمَاءَهَا وَلَكِن يَنَالُهُ الْمُتَّقُونَ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وبشر لَيَنَالُ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءَهَا لَيَنَالُ اللَّهُ الْحُومَ وَلَا دِمَاءَهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَقَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وبشر لَيَنَالُ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءَهَا لَيَنَالُ اللَّهُ الْحُومَ وَلَا دِمَاءَهَا وَلَكِنْ يَنَالُ مُسْتَقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وبشر ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوار وكفور ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوار وكفور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 أذِنَ لَِّذينَ يُقاتَلونَ بِأَنُمظُلِمُ وَإِن اللهَّه عَلى نَصرم لَ قَدير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 له الديمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله هو القوي الذين اخرجوا من ديارهم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 لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا, إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت له وديمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا وأمروا بالمعروف ولهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ الَّذِينَ إِمَّا كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمور. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ وَإِن يَكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان لكير واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان لكير فكان من قريه اهلكناها وهي ظالمه وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد فكان من قرية اهلكناها وهي ظالمة وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد فَكَأَنَّهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَيَخَاوِئَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مشيد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 وكاين من قريه ام ليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها ثم اخذتها والى المصير وكاين من قريه ام لها وهي ظالمه ثم اخذتها ثم ما اخذتها والى الله المصير وكاين من قريه ام ليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها ثم أخذتها وإلي المصير قل يا ايها الناس ان انما انا لكم نذير مبين قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين قل يا ايها الناس انما مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم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 وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا وَمَا أَسَلَّ مِْ من قَبلِكَ مُِوَسُول من وَلَا نَبين إِللاا إِللاا إِذ تَمَن ما أَقَ الشَّيطانُوا فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَسَخُ اللهَّ فَيَن سَخُ اللهَّ مَا يُلقِ الشَّيطانُثُم مَّ يُحكِمُ آياته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 والله عليم حكيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا, إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله يَنْسخُ اللهُ ما يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ آيَاتِهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَسْخِطُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا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 لَجعَمَا يُْقِ الشَّيطَانُوا فِثْنَةً للَِّذينَ فِي قُلوبِهِم مَ رَضُ وَالقاسَةِ قُلوبُهُم وَإِن الظَّالِمينَ لَ فِي شِقاقٍ بَعيددَ لَِجَعلمَا يُقِ الشَّيطانُوا فِثْنَةً للَِّذينَ فِي قُلوبِهِم مَ رَضُ وَالقاسَةِ وَإِن الظَّالِمينَ لَ فِي شِقاقٍ بَعيد لَِجَمَا يُقِ الشَّيطانُ فتْنَةَ للَِّذينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ وَالقاسَةِ قُلوبُهُم وَإِن الظَّالِمينَ لَ فِي شِقاقٍ بعيد.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 ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمُ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى, حتى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمُ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ الملك يومئذ لِلَّهِ يحكم بينهم فالذين آمنوا وعمروا الصَّالِحَاتِ فِي جنات النعيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعمروا الصالحات في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 ثَُّ قُتِلُ أَوماتُ لَا يَررزُقََّهُم اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ اللهَّهَ لَ خَيرُ الرازقين لاُدقِنهُ مُدَخَلَ يَبَونَه وَإِنَّ اللهَّهَ لَعَمٌ حَليم لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله العليم الحليم لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله العليم الحليم ذلك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 وَيُولِجُ نَهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الليل وَيُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الباطل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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنَهُمْ نَاسِكُوا فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ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 وَإِن جَدَلُ كَفَقُل إَّهُ أَعْدَموا بِماَا تَعمللون وَإِن جَدَلُ كَسَقُل إَّهُ أَدَمُوا بِماَا تَعمللون اللهَّ مُ يَحقُم بَيينَكُمْ يَوومَ القامَةِ فِي فِيهِ تَختَلِفون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 الَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ على اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا ليس لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْتَكْبِرُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكُمْ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 يَكَادُونَ يَسْتَوُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضَاعَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا لَ يَخل قُزُ بابًا وَلا وجتَمَعول وَإ يَسْلُ بِمُ مُذّ بَابُ شَيْئ ال ل يَسْتَم قِذُوه مِنْ ضَعْفَ الطَّالِب وَالْمَطُلوبَ مَا قَدَر اللهَّه حََّّ قَدْرِه إِ اللهَّه لَقَو عزيز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 إن الله سميع بصير الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير وفعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير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 وفيه ذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه فاقيموا الصلاه واعطوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعما المولى ونعما النصير وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَنَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا, وفي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عليكم وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هو وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَنَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ